إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم, ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله لفضيله الدكتور